يقول هذا السائل هل العالي من أسماء الله أسماء الله التي فيها إثبات العلو ثلاثة أسماء الله التي فيها إثبات العلو ثلاثة العلي وهذا ورد في آيات منها آية الكرسي في خاتمتها وهو العلي العظيم والمتعال ورد في سورة الرعد وهو الكبير المتعال والأعلى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى نعم لكن العالي يخبر عن الله به أما أسماء الله التي ثبتت دالة على العلو فهي هذه الثلاثة نعم يسأل عن معنى قوله يخفض القسط ويرفعه يرفع, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل عمل النهار قبل عمل الليل يخفض القسط ويرفعه لأن يمين كما جاء في الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه صحا الليل والنهار وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع فيمين الله ملأ لا يغيضها نفقه رأيتم ما أنفق منذ خلق السماة والأرض فإنه لم يغضي أو لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى قال وبيده الأخرى القسط والقسط والعدل القسط هو العدل وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحد نعم أحسن الله ليكم يقول تفسير المعية بالعلم أليس هذا تأويل عن الظاهر ولماذا لا نقول هو معنا حقيقة مثلما قلنا في جميع الصفات هو معنا حقيقة وهذه حقيقتهم هذه حقيقة المعية حقيقتها أنه معهم بعلمه وعرفنا أن مع في اللغة تفيد مطلق المصاحبة لكن في كل موضع بحسبه في كل موضع بحسبه وهي في كل موضع حقيقة عندما يقول القمر معنا هذه حقيقة وعندما يقول الرجل مع زوجته هذه حقيقة وعندما يقول الحليب مع الماء هذه أيضا حقيقة كلها حقيقة لكن هل هي في كل موضع الحقيقة واحدة أو اختلفت بحسب السياق لا لابد من مراعاة السياق لفهم المعنى وعليه عندما نقرأ وهو معكم أينما كنتم عندما نقرأ وهو معكم أينما كنتم هل المعنى الذي نفهمه هنا من المعيه هو ذات المعنى الذي نفهمه من المعية في قوله لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى هل هي هي المعية أو تلك معية خاصة وهذه عامة تلك معية علم واطلاع وهذه معية حفظ وتسديد وتأييد فإذن السياق هو الذي من خلاله تتضح الحقيقة ويستبين المعنى ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله قال حق على حقيقتها وقرر في الموضع نفسه أنه, أنه معهم يعلم ما هم عاملون وحكى الإجماع في مواضع من كتبه رحمه الله أن المعية معية العلم نعم أحسن الله عليكم يقول جزاكم الله خيرا ذكر بعض السلف أن من اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور فهل من اشتغل بطلب العلم والمذاكرة فيه ثم يتأخر عن الصلاه أو تفوته تكبيره الإحرام أو عدم تسويه الصفوف هل يدخل في هذه المقولة نعم يدخل يدخل لأن الفرض مقدم وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه والفرض تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به من مبدأه إلى منتهى وتكبيره الإحرام مهمة وبعض السلف كان ينقل عنه إذا رأيت الرجل لا يبالي بتكبيره الإحرام فاغسل يديك منه يعني أنه رجل مفرط ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب مما ثرض الله عليه ومن يعني في هذا الباب ملاحظات غريبة حتى على بعض طلبة العلم تجد إذا وقيمت الصلاة بعضهم إذا وقيمت الصلاة وكبر الإمام تكبيره الإحرام بعضهم يتذكر أنه لم يتسوك فيخرج المسواك والإمام كبر تكبيره الإحرام يخرج المسواك ويتمسواك حتى يصل إلى منتصف الفاتحة ثم يدخل المسواك ويكبر وأهل العلم يقولون أن الركن يفوت بالدخول في الركن الآخر الركن يفوت بالدخول بالركن الآخر فإذا قرأ الإمام الفاتحة إذا شرع الإمام بقرأة الفاتحة لا تكون أدركت معه تكبيره الاحرام. لا تكون أدركت معه تكبيرة الإحرام فكيف بمن لم يشتغل بالسواك وإنما اشتغل بحديث مع صاحبه وهذا يحصل أيضا حتى لو كان الحديث في مسألة علمية والصلاة قائمة ويلاحظ احيانا الصلاة قائمة وبعض الناس يتحدث مع صاحب الله ويفوت على نفسه إدراك تكبيره الإحرام وإدراك أول الصلاة ويؤذي المصلين بحديثه مع صاحبه والصور في هذا الباب كثيرة جدا. الصور في هذا الباب كثيرة، يعني بعض مثلا يجلس مثل ما ذكر لي مثلا في مؤخرة المسجد، في مؤخرة المسجد والمسافة إلى الصخوف لواطويلة ولا يتحرك من مكانه في مؤخرة المسجد إلا إذا اقيمت الصلاة، إلا إذا أقيمت الصلاة فيمشي حتى يصل ربما يدرك الركعة الأولى. أو لا لكن تكبيره الإحرام والفاتحه مع الإمام هذه كلها قطعا تفوته هذا كل من الخطأ ولنتذكر دائما قول ربنا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه والعجب عندما يكون الإنسان في المسجد العاجب عندما يكون الإنسان في المسجد، ثم يا يتماهن ويتمادى حتى تفوته يفوته أول الصلاة مع إمامه، حتى تفوته أو يفوته أول الصلاة مع إمامه، فهذه من الأمور التي حقيقة ينبغي أن نلاحظها وأن نتعاون. على تلافيها والبعد عنها محافظة على هذا الفرض الذي ما تقرب متقرب إلى الله باعظم منه ومر معنا قريبا لما ذكر الرؤية ذاك الفضل العظيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام إن استطعتم الا تغلبوا على الصلاة والمراد بالصلاة الفرض مراد بالصلاة الفرض فأعظم ما تتقرب به إلى الله بعد التوحيد هو هذه الصلاة وهي عماد الدين من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة نعم أحسن الله ليكم يقول هل هناك دليل صحيح من الكتاب أو السنة على ثبوت الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته قبل دخول النار ألا يدخلوها هذا النوع لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة أنواع من الأنواع التي ذكرها أهل العلم الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها لمن استحق دخول النار من أهل الكبائر لا يدخلها والشفاعة لمن دخلها دخل النار أن يخرج منها وهذا النوع الذي هو إذا دخل أن يخرج منها هذا له ادله كثيره جدا صريحة في ذلك وأما الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها فمما استدل به أهل العلم على ذلك قول الأنبياء على الصراط جاء في الحديث والأنبياء, والأنبياء على جنبته الصراط يقولون اللهم سلم سلم هذه الشفاعة شفاعة ل شفاعة لألا يدخلها الإنسان سلم أي من الدخول والوقوع في النار فهذه الشفاعة هو بهذا الحديث استدل أو استدل أهل العلم على هذا النوع من الشفاعة والإمام بن رحمه الله في أحد كتبه أشار إلى أنه لم يقف على دليل على هذا النوع لكن مما استدل به على هذه الشفاعة قول الأنبياء اللهم سلم سلم وهذه الشفاعة نعم أحسن الله ليكم يسأل عن الفرق بين اسم العلي والأعلى هذه الأسماء الثلاثة العلي والأعلى والمتعال كلها أسماء دالة على علو الله تبارك وتعالى وقد يكون بينها يعني فروقات دقيقة مثل ان يكون بعضها فيها مبالغة في إثبات المعنى وتقريره مثل الرحمن والرحيم ونحوها من الأسماء قد يكون فيها شيء من هذا لكنها كلها دليل على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا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 وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وأدل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور لنا في أسماعنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا يا حي يا قيوم يا ذا